بسم الله الرحمن الرحيم يالف لاميما تلك آيات الكتاب والذي ينزل عليك من ربك الحق ولكن أكثر المأسي لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات وإرعا من ترونها ثم استوى على العرش وَالصُّخُورُ الشَّمْسُ وَالْقُرُونُ يَجْرِي بِعَذْلٍ مُصْهَرًا رَبُّ الْأَمْرِ فَاصْنَعْ آيَاتِنَا عَلَى الْبَغْلِ الطَّاهِرِ رَبِّ ضَمْتُ قُنُون وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ جَارِيَةً رَوَاسِيَ وَنَهَرًا مِنْ كُلِّ صِغَارٍ جَعَلَ فِيهَا زَوَاجًا مِنْ يُسْلٍ فالأرض فتعموا يا ذاتوا جناتوا من أعناب وزرعوا من أخيرهم سنوان وبيضهم سنوان الماء واحد فنفضل بعضها على بعض في الأقول إن في ذلك لآيات للقوم يعقلون فإن تعجبت تعجبهم قولهم عذا كنا تراهم إنا لفي خلق جديد وَلَئِنَّ الَّذِينَ كفروا بِرَبِّهِمْ لَضَلُّوا إِنَّ الْأَبْرَارَ فِي نَعِيمٍ وَأَوَّلَ أَصْحَابَ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ وَإِنَّ رَبَّهُمْ لَذُو نَوَافِرَ فإن ربك لذوم أورد الناس على ظلمهم وإن رب أشديد العقاب ويقول الذين اتفروا لولا هم سنعي آية من ربه إنما أنت منزر ولكل قوم هادر. اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَضْغَثُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ مُنْقَذٍ عِنْدَهُ إِقْلَالٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَمَاءُهُمْ مِمَّا من أَسْرَ وَأَوْحَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاسْتَحْفِ لَا مُؤَكِّدَاتٍ مِّنْ وَرَائِهِمْ إِلَّا رَحْمَةَ اللَّهِ وَبِهِ يَنصُرُ عِبَادَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ من هو الذي يريكم المرقى خوضا وطمعا وينشه السعى والثقالا ويصبح روالي محمده والملائكة من خيفته ويرسل السواية ويصير بها من يشاء مجادر وفي لَهُ وهو الشديد المحال يَدْعُونَ دارة الحق والذين يدعو لا لا يستجيبون لهم شيء إلا كما ستغفع إلى الماء اليوم وما هو بمعال العلماء الكاظرين إلا في الظناء ولله يسوى من في السماوات الأرض طوام وكرام وظلار من وضوء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخزتم من لا يملكون لأنفس النفع لا يملكون لأنفس النفع والبصير ومن الحل تستمي ظلمات والنور أم جعلوا خلقوك خلقين فتسبا الخلق عليهم قلنا خالق كل شيء ووالواحد البهار أزر السماء ماهم فسالتون يتنقلون تحت من السين زبد الرقابية ومن ما تون يقلون في النار بدور حديثهم الدن زادوا كذلك يضرب الله الحق والباطل وأما الزمد في الزمد والجفاء وأما ما ينفع الناس ويمكس في الأرض ألا وأما ما ينفع الناس ويمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذي يستهيه لربه من حسنه الذين لم يستجيبوا لقوله ولهم ما في الارض جميعا ومسرهم حول افتداه يوم لا يكرم سوى المسالم ام هاواهم جهنم وئس السعاد ابرئن يا قوم وما لهم من عند ربهم حق ومن اعمى انما يدعون الذين يوفون ما عاد الله ولا ينقضون الفيساق والذين يصنون ما أمر الله من يصعوا يخشعون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين سعودون ربهم وعطاووا الصلاة وعن فقرهم أرقناهم سرهم وعلانية ويرؤون من حزنة السيدة أولا يقربوا الدارة جنات عدمي الخلون ومصنع من أباهم وزواج وزلريات والملابق يخلون عليه من كل مبار سلام عليكم بما صبرت فلم عقب الدار والذين ينقضون هذا الله بعد ميساقه ويغتون ما أمر الله بأن يرسله يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقرر وفرع بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كبروا من عيات وأن الله يطل من يشعر يلي إليه من أنار الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا الصالحات ومحصومات كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك اللي تتلوه عليهم الذي أوحيناها إليك هم يغفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا وعليه توكلت وإله متاب ولو أن قرآن صياد من جهال أو قطعت بالأرض أو طلب من موتى فلله شاء الله ما زمنا سجعيها ولا إله الذين كفروا تصيبهم من صنعوا قارئة وتحل قريبا من دار حتى يأتي الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استعجب رسولهم قولهم أولئذ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أخصدهم فكيف كان إقابه أرمنوا أقائم على كل نفس مما كسب وجعلوا لله شركا قد صموهم أم تنبئونهم بما لا يعلموا في الأرض أم الغار من القار ما لسينا الذين كفروا مكروا عن السبيل من حادة. لهم عذاب من حياة الدنيا ولعياء الآخرة يشقوا ما يلوني الله من واق مثل الجنة التي معي المتقون تجري من تعدها لنها وكنها دائم وظلها تلك أقم الذين اتقوا الكافرين النار الذين آتيناه الكتاب يفرحون من أنزل إليكم الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن عبد الله ولا أشرك به إليه أدوا وإليه مالب وكذلك أنزلنا وحكم ولن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله المولي والأواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا نهزواجا وزرية كان الرسول عياد بعاد إلا بإذن الله لكل أجرم ينحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب ويما نري بعض الذين عدوهم أو نتوفي أنك فإنما عليك البلاه وعليه الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معكم لحكمه لا معكم لحكمه ووسلي الحسابه اغَال مَجْرًا الَّذِينَ قَالُوا المكر اللَّهَ مَخْرُجُهُمْ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسُبُ النَّفْسُ مِنْ عَامٍ وَقُبَّارُهُمْ وَلَمَّا نُوقِبَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَسْتَمِرُّ سَلَا قُلْ كَفَى بِالَّذِينَ عَاشَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ مَنْ عِنْدَهُ الْمُلْكُ تَنَزَّهَ اللَّهُ الْعَظِيمُ